أحيانا يكون الحج في الصيف ويكثر العرق وتتغير رائحة الجسم والإسلام كما نعلم دين النظافة فما الذي يفعله الحاج في مدة إحرامه؟ يظهر تغير الرائحة إذا طالت مدة الإحرام كالذي يحرم بالحج مفردا أو قارنا عند مروره بالميقات قبل يوم عرفه بوقت طويل في موسم الحر حيث لا يحل من إحرامه إلا يوم العيد أو بعده وفي مواجهة تغير الرائحة سرع الغسل والتطيب قبل الإحرام حتى لو بقيت آثار الطيب بعد الإحرام كما أبيح الغسل المجرد عن الطيب بل استحب أثناء الإحرام في عدة مواطن أما التطيب بعد الإحرام فممنوع ولا بأس عند الاغتسال باستعمال الصابون الذي له رائحة بقصد النظافة لا بقصد التطيب وكذلك يباع شم الفواكه ذات الرائحة الطيبة كالتفاح فإنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه أما شم الورد والريحان والنعناع متعمدا فممنوع وما جاء من الروائح عفوا بدون قصد فلا ضرر فيه كالمرور بحديقة فيها أزهار أو بدكان من يبيع العطر ويلاحظ أن استعمال المحرم للطيب تلزمه الفدية إذا كان عالما بالحكم غير جاهل وكان متعمدا غير ناس أنه محرم وعند الجهل والنسيان لا فدية والفدية عند تعمد التطيب والعلم بحرمته هي ذبح شات أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين صاع أو صيام ثلاثة أيام كما قال تعالى في من حلق شعره فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك والنسك هو الذبح وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن آذته هوام راسه احلق ثم اذبح شاة النسكا أو صم ثلاثة أيام أو اطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين والإمام الشافعي قاس غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية وأوجب أبو حنيفة الدم على غير المعذور إن قدر عليه والله أعلم.